قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن أحمد المنيحي قال أخبرنا أبو بكر العبدوسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد بن يزيد قال أخبرنا سليمان ابن سيف قال أخبرنا وهب واهب ابن جرير ابن جرير قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله حق ثقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه صلى الله العافية وليس لهم طعام غيره هذا الحديث صحيح من الألباني وصحيح الجامع وأما في الضعيفة في الضعيفة برقم ستة ألف سبعمائة وثمانين في الضعيفة صحيح الجامع تسعمائة وثمانة وثلاثين والضعيفة أمتن الضعيفة أمتن في التحري فالحديث في الحديث الضعيفة ولا شك أن هذه الشجرة التي هي طعام أهل الجنة أمرها فهي شديدة المرارة لو أن قطرة من الزقوم قطرت عن أرض لأمرت على, الدنيا على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه يأكل منه لي النهار وما له طعام إلا هذه الشجرة وغيرها مما لا يستساقني أهل النار فذكر الله أطعمتهم وأشربتهم وألبستهم وجميع أحوالهم فذكر الطعام وذكر الشراب وذكر اللباس في كتابه جل وعنى الذي يعذب به أهل النار فالطعام قد يكون عذابا فليس كل طعام يكون يستسيغه الآكل فقد يكون من الأطعم ما هو عذاب وهكذا ليس كل الشراب يستساق للشرب ولا الألبس فمن الألبس ما يعذب بها الإنسان من الألبس ما يعذب بها الإنسان وتكون سببا في عذاب حتى في الدنيا حتى في الدنيا والعياذ بالله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين ففي النار ما تحت الكعبين ففي النار فهذا سبب لعذاب الآخرة لباس يطيله قليلا وهكذا أيضا أأمك أمرتك بهذا وقد عليه ثوبا معصفرا قال أغسله يا رسول الله قال بل فهذا لباس من خلاق لهم وليس كل لباس يجوز لبسه ولا كل شراب يجوز شربه ولا كل طعام يجوز أكله وإنما الطعام الذي يجوز أكله ما أباح الله أكله وكذلك الشراب وكذلك اللباس والأصل في مثل هذه الأشياء من المطعومات وكذلك المشروبات ومن الألبسة الحل الحل إلا إن لا يأتي ناقل عنها فينقلها إلى الحرمة وأن الأصب ينحل إباحا حصل هذا حديث عظيم وإن لم يثبت فلا شك أن زق لهم شجرة جعلها الله عذابا على أهل النار يأكلون منها لكن الفقر الأولى منه أنها لا قطرتها يحتاج إلى نظر وأما كونه طعام أهل النار فلا شك أنه طعام أهل النار الزقوم قال رحمه الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وهذه آيات عظيمات هذه آية عظيمة يذكر الله سبحانه وتعالى مخرج العباد فيها وسبيل نجاتهم من الخلاف ومن الشقاق ومن التناحرات ومن التصارم فيما بينهم تقاطع التهاجر فإنه لا سبيل لعصرتهم وليس تم حبل يعتصمون به الانقطاع له والانفصام إلا حبل الله سبحانه وتعالى المتين الذي من اعتصم به فقد عصم والناس يبحثون عن الاعتصام تجدهم يجتهدون في هذا الأمر يريدون سبيلا للاعتصام اعتصموا به جميعا والسبيل موجود عندهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اعتصم بهما فقد عصم كما جاء في حديث علي أو في أثر علي وإن لم يصح في تفسير القرآن وبيان صفة القرآن قال هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم حبل الله المتين وصراطه المستقيم فهذا لم يثبت ولكن هذا صاب في تفسير واعتصموا بحبل الله جميعا فالقرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وهكذا أيضا ما جاء في حديث بسعيد كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض من السماء إلى الأرض فهو منزل من عند الله وكلامه جل وعلا فهو حبل الله الممدود للعباد يعتصمون به تمسكون به ففيهم أخرجهم وفي نجاتهم وقد تقدم شيء من ذلك إشارة إليه فهذا أمر أمر إجاب يجب على العماد أن يعتصموا بحبل الله ثم ذكر ما كانوا عليه قبل حبل الله جل وعلا وقبل أن يمد هذا الحبل من السماء وينزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن منة على محمد عليه الصلاة والسلام على وجه خصوصي وعلى الأمة كذلك أيضا على وجه الخصوص وعلى الناس أجمعين وعلى الناس أجمعين من تمسك به فقال الله سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء قبل هذا الحبل وكنتم على خصومة وعلى شقاق وعلى تفرق وقتال وغير ذلك من أمور الجاهلية قبل حبل الله جل وعلا. هذا في تذكير للأنصار والأوس للأوس والخزرج في تذكير الأوسو الخزرج وأنهم قبل نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنادهم قبل أن تطأ قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام تلك البيقاع كانوا على تناحر وتصار وتهاجر وتقاتل فذكرهم الله بهذه النعم انتبهوا أن يدخلكم الدخيل ويدخل بينكم المحرشون فترجعوا إلى ما كنتم عليه قبله من التناحر ومن التصارم والتقاتل فاذكروا نعمة الله عليكم جمعكم الله بهذه النعمة بحبله وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فلا شك بينهم عداوة عظيمة الأوس والخزرة عداوة عظيمة مع مجورة بينهم إلا أنهم بينهم قتل وقتال بسبب لهود الذين كانوا يداخلونهم يحدشون بينهم وأن تهدى الحرب إلا ويضرموا نيرانها بعد قليل تهدى قليلا واليهود لا زالوا يضرمون تلك النيران حتى تشتعل مرة أخرى فلا يريدون نار الحرب تخبو وإلى الآن اليهود والنصارى لا يريدون نار الحرب تخبو أبدا بين أهل الإسلام يريدونها تشتعل وتضرم ولا يذهل السلام ويشغل بعضهم ببعض إلى الآن فتار يأتون لهم بمن هو من جنسهم من هو من أهل الإسلام من, من هو منافق والعياذ بالله وتارى بيأساني بأخرى ومكر آخر غير هذا المكر والآن يستعملون هذه العكازة هي قديمة ويستعملونها لا زالوا هؤلاء الأرفاض الأنجاس الأرجاس يستعملونهم في ضرب الإسلام وأهل الإسلام ولكن صلى نهينهم أن يذلهم أن, أن يخزيهم وأن يسلط عليهم من لا يرحمهم قال رحمه الله قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا الحبل السبب أي في اللغة الحبل السبب الذي يتوصل به إلى البغية وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف واختلف في معناها هنا. فقال ابن عباس معناه تمسكوا بدين الله وقال ابن مسعود هو الجماعة وقال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر الله به ولا تكون جماعة إلا بهذا القيد أنها تكون متمسكة بحبل الله هذه الجماعة التي يسلك سبيلها فإذا هو من ذلك تمسكوا بدين الله قال هو الجماعة وقال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الجماعة لشك المتمسكة بدين الله فهي حبل الله جل وعلا الذي يجب على أهل الإسلام أن ينضموا إليها إلى هذه الجماعة كما سيأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلاله هو رحمة ولا شك إن لم يكن حديثا الجماعة رحمة والهرق عذاب لذلك لا يجوز لي أحد أن يشد عن الجماعة فالشذود عن الجماعة يضر وهذه الطوائف شدت عن الجماعة فتضررت هذه الطوائف التي ترونها في الساحة من الجهمية والمعتزنة والأشاعرة والصوفية والرافضة ومنها من شد شذوذا بعيدا فصار العيال مالقا خارجا كالرافض ومنها من هو بحسبه وأيضا الجهمية يضمون ومنهم هو بحسبه في الضلال بسبب الشذوذ منها من هو ضلاله بحسبه فهذه طائف شذت عن الجماعة فحصل لها ضلال بعيد وبقي الطائفة واحدة هي الجماعة التي يجب على الجماعات الأخر أن تنضم وتأخذ بما أخذوا به إليها. تنضم إليها قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة على الحق من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إذن مخالف كثير والمخلل كثير وهؤلاء لا ضرر عليهم منهم ما داموا تمسكين بحبل الله الذي به الاعتصام فلا ضرر عليهم منهم لكن أعظم ما يحصل ربما إن كان هناك ضرر يحصل من المخدل يحصل من المخدل الذي هو الصف هذا الذي يحصل به شيء على بعض الناس لكن تبغى الجماعة على ما هي عليه لا قيام الحاصل حاصل هذه طوائف كلها شادة وإن كانت أكثر من الجماعة فإن العبرة ليس بالكثرة العبرة بالحق فالميزان هو الحق ولو شد من شد وكانوا يرون أن أبا حمز السقري وغيره جماعة قيل فيهم جماعة وهم واحد فالجماعة ما وافق الحق وهي السواد العظم وإن كانوا قليلين الطائفة المنصورة كما ترون في الساحة قليلة التي أشار إليها هذا الحديث قالوا ستفتن أمتي على ثلاث وسبعين فرقا كلها في النار لا واحدة قالوا منهم يا رسول الله قال من أنا عليه اليوم وأصحابي هذا ميزان ميزان الطائف التي عن حق ما أنا عليه اليوم وأصحابي وبقية الطائف ما هي على ما هو عليه رسول الله هذا نص في هذا الأمر طائفة واحدة فقط على ما هو عليه على ما كان عليه رسول الله وأصحابه هذه الطائفة الناجية وهذه الفرقة الناجية بجماعة واحدة ما في إلا واحدة فقط على الحق وبقية الجماعات قد يكون عندها شيء من الحق لكن الأصل فيها الضلال هذه لم تخرج عن الإسلام وإلا من الجماعات من خرجت عن الإسلام كالجهمية والرافضة قال رحمه الله واختلفوا في معناه هنا قال ابن عباس معناه تمسكوا بدين الله وقال المسعود والجماعه وقال عليكم الجماعه فإن حمل الله الذي أمر الله به وان وان ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة عند من ما يعرض خير ما يعرض خير عند من سرعنا فهم خبر ايش خبر إن نعم وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون وما موصونه موصولة ويصلحا تقول مصرية وإن كرهكم ما في الجماعة في الجماعة أو الذي في الجماعة خير مما تحبون ولكنها موصولة هذا هو الأقرب وإنما تكرهون في الجماعة بدليل أنها كتبت منفصلة هنا فالموصولة تكتب منفصلة والكافة والمصطرية تكتب منفصلة المصطرية جوزا تكتب مفصلة أيضا لكن الموصولة الإسمية تكتب منفصلة عن ان حتى تلك الثانية تعتبر موصونة أيضا تكتب منفصلة المصطرية فهي موصول حرفي خير خبر أحسنته إن الذي تكرهونه في الجماعة والطاعة خير مما تحبونه في الفرقة قال وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة قال مجاهد وعطاء بعهد الله واعتصم بحبنا الله بعهد الله وكلها قوال صحيحة وقال قتادة والسد هو القرآن هذا أيضا يروى عن ابن عبا ذكره ابن كثير اختاره اقتصر عليها ظنه ذكر ابن كثير معذرة ما هو عن ابن عباس ذكره ابن كثير قال هو القرآن حبل الله القرآن وقال قتاده السد هو القرآن وروي عن ابن المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين وشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه هذا كله حق في القرآن وإن كان الحديث فيه كلام لكن هذا هو صواب إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصرة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه فقد جاءت الآيات تدل عن أنه شفاء يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فهو شفاء نافع لما في الصدور وهدى ينير, بهم ينير لهم الطريق ويتبصرون به وعصم لمن تمسك به وعتصم بحبل الله عصم لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه وقال مقاتل بن حيان بحبل الله أي بأمر الله وطاعته هذيك في إن شاء الله وناخذ بعده ولا تفرقه عندما سألو ما حال حديث لو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض نعم صحهه صحيح الجامع وضعفه ضعيفه أحسنت فمن المقصود بحب الله القرآن وأنت ما فهمته ما أدري هات غيره ها ها الجماعة كما قال المسعود مسعود أحسنت وأيضا دين الله بحبل الله بدين الله أحسنته القرآن ذكروا هذه أقوال في حبل الله وكلها صحيحة لا تعارض بينها حبل الله ودينه هو, هو القرآن هو الجماعة والجماعة هي المتمسكة بحبل الله ولا تكون هناك جماعة عن حق إلا إذا كانت متمسكة بحبل الله سبحان الله حنیف نا اینا هم نست